النجوم والشجر يسندان والسماء أرفعها ووضع الميزان ألا تطغى في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنا فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج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 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان واجه ربك ذو الجلال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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلام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 Terima kasih kerana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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بن نواصي والاقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان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 هُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما حينا نضاختا فيهما عينان عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل و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 ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي ألاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي ألاء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر قري حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام